وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير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 وَلوو كانوا أأَب أَهُ أَ أبنَا أَهُ أَ إخواانهم أَْ أو عشرَرتَهم أولائكَ كَتبَ فيِي قُلوبِهِمُإمَانَ وَأَيدَهُ بروحم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 آلكَ ب بأنهُم شَ قُ الله وَررسول وَمَُّ شَقِلههَ الله فَإِ اللهَّ شَديد العقاب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 وَم آتَكُم رسُون فَخدُوه وَم نَهَاكُمْ عَنْهُ فَتَهُ وَاتَّقُ الله إِ الله شَديد الععقاب للِفقرَاب إهجرين الذيينَ أُخرِرج مِن دَارِهِم وَأَموالم يَبتَغونَ فَضلَ مَِ اللهَّ وَِضوَ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 يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخطيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إِنْ يَفْقَرُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءٍ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرَجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمَّا أَ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 وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُهُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذهبت أَزْوَاجُهُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن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 سبح لله مَا في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عِندَ الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص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 يريدون ليطفيئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون